الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتبع عبدالله وبعده مع الدرس الثاني من أحكام صلاة المشافر من شرح مختصر في قبيل بن اسحاق مستكمل إن شاء الله تعالى وهذه طائفة من الأحكام التي تتعلق لصلاة المشافر وقال رحمه الله وإن اقتضى مقيم به فقل على سنته وكره كعكسه وتأكده وتبعه ولم يعيب وإن أتم مسافر النوى إكماما أعاد لوقت وإن سهوا سجد وإن أصح إعادته لوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلا كأن قصر عندن والساهي كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عندن وسهوا أو جهلا ففي الوقت وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفذاذا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا كان مسافرا كعكسي وفي تركنية القصر والإثمان تردد ومذل تعجيل الأوبة والدخور الدخاء هذا النص أبناءنا الطلاب يجتمل على طائفة من المسائل المتعلقة بصلاة السفر مثل مسألة إثمان المقيم المنكم المسافر ومسألة اقتباء المقيم المسافر والعكس قيمنا المسائل الهامة التي ورقها المصنف رحمه الظهور عما سألت اقتداء المقيم للمسافر او العكس ذكر المصنف انه يجوز اقتداء المقيم للمسافر يعني يجوز ان يكون المقيم اماما ان يكون المقيم مألوما والمسافر اماما وفي تلك الحالة اشار إلى انه لا ينتقل احدهما عن فرده ويصد كل منهما على حالته او عن سلاته ويصلي المسافر مرضان وإذا سلم أتم المقيم ما بقي عليه من صلاحيه فالذنب وقولها ذلك لمخالفه النية يعني الأصل فيها الكراها المذهب إلا أنها تجوز لهذه الحالة الكراها مبررها أو وجهها مخالفة النية يعني مخالفة نية الإيمان ونية المأمور لكن اقتباع المسافر بالمقيم بها المسألة بالعكسة نقرون عند المسلّف ومن تبع قالوا لعدم التطابق الكامل بين صلاة المسلّف وهو الإمام والمسلّي اللي هو النأمون فالأول مسافر والثاني مقيم إلا إذا كان ذلك المسافر له فضل أو سلّي أو شرف أو صلاح أو دين أو علم أو نحو ذلك فعينئذن كانت في الكراها كما ورد في من القاسم أشخ يقولون ان مساسر لو كان له فضل في الدين او سلم في الإسلام فالصلاة خلفه غير مقروه او كان المقيم له سلم في إسلام ولا فضل في الدين فالصلاة المساسر تقفه ايضا غير مقروه واندت الى الإكمام والكرامة تأكدة من دين مساسر وزين مسألة بخلاف المسألة السابقة والعلاة في المسألة والعلاة في, والعل في شجة الكراها هنا المسألة أولى لم يخالف فيها المسافر سنة إن المسافر فيها أتى ركعتين فقط ولم يظهر وجه لمخالفة المقيم ظل صار كما لو كان مسؤول لكن في المسألة الثانية أولفت فيها سنة القصري مخالفة واضحة ولذلك تأكدت فيها انتراها عن المسألة السابقة لكن الحقيقة أبناء على قول الله إن القلب جواز إمامة المسافر القابل للمقيم ينضغي ان يكونوا الاقرب للصواة بما تبت من حديث انسين رضي الله عنه وارضاه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدين في مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا المديني كيف اقمتم بمكة شيء؟ قال اقمنا لي عشرة يعني مسألة المصالات السحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لهذه الافضلية بلية النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ولغاية يقول الناظم لفاضل اللي سنقها السفر ان يقتد المقيم في الميسر قد جنسي جنسي. في قد ينتفي الترب لدى عكسيه ان كن جنسي يولعا بجنسيه نفقلك ان يمكن المقيم المسافر على الرغم من اكتراها لكيه وتأكد اكتراها إلا انه مع ذلك اذا اقتنرين يلزم ان يتبعوا المعنى ان المقيم المقتن بشخص مسافر على حصل في اني اسألتوا ايه لو وقعت المسألة لازم المتابعة المعنى انه لا يحقله الجلوس بعد ركعتين ويسلم كما لا له ان يجلس ويمتظر انه حتى يتم صلاةه ثم يسلك ويسلم معه متى ما يحدش في صلاة الخوف واذا تبعه فلا تلزموا اعادة الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الجمال ليؤتم به ويستلمان منه ان النبي عليه الصلاة والسلام بين حصل علبة الامامة في الاقتداء يوم المأموم يصلي جالسا منتظر الإمام في هذه الحالة يكون مخالف من الاقتداء سلامه قبله أيضا مخالف وضع الاقتداء ويعجي ذلك لا ينبغل المأموم أن يأتي بشيء من ذلك لكن لو أن النساء خالفت السنة خالف سنة خالف, خالف الحالة المرخصة أو الحالة عليه ونوى الإتمام عمدا أو جهلا أو تأويلا وأتم الصلاة بالفعل فماذا يلزمه؟ قال يُعيد صلاة في الوقت اربعة ان في الخبر في وقتها ومقصورة ان لم يدخل في وقتها كذلك لو شك فيما نوى من قصر او اتمام رعفوا لناء المذهب قال يتم ثم يعيد في الوقت وان نوى الاتمام سهوا عن ستريه او عن قصريه فانه يسجد للسهوي قال لان اتمامه النعمة الزيادة وسواء كما سهوا او عمدا والسهول في الأول وفي الثاني مراعاة لقصول السهول في النية لأن غير يقول المصنف رحمه الله وإن سهوا ساذبا والقصح في إعادته في أن المسافر لو أترن الصلاة سهوا ولم يتم عن قصر لأن نوى القصر إلا أنه سهل باعتباره متعود على الصلاة الربعية أربع ركعات فصلها مكما لها مع أنه في القصر كان نويا القصر فالمصنف رحمه الله يرى أنه يزلق سهوله سوى بعد السلام لمجرد هذه الزيادة يعني لمجرد وقوع تلك الزيادة منه راح ينادي لو ثلث الاعاده لكن المصنف رحمه الله اعاد الكره مرة اخرى وقال ان الاصح اعادته لان المذين يوحد وظهر المصنف مساله الاعاده في هذه الحاله مساله اخرى وهي ان ماءم هذا الشخص الذي اتى وطالب بالاعاده كان على طول غائبه يعني ان الماءم مطالب باعاده والماءم ايضا مطالب باعاده ولعل هذا يستنج إلى حديث إنما جعل الإمام ليؤكمله والجلال منه إن الإمام دام مطالب بالإعادة ينبغي المأمون كذلك أن يعيد يعني من يعيد تبعا لكون الإمام أعادة صلاته وهل يكون الوقت اللي يطلب فيه إعادة منه الضرورة المخياري أجاب على ذلك المصنف قال إنه أرح الضروري يعني أرح المخياري المخياري والذي ستصوابه إنه يونس أن المرض الوقت هنا وقت ضرورة وليس مجرد وقت الاختيار فمن اجل او طائفه من الاحكام المتعلقة بصلاه المصافره ويمكن ايضا تنزيها على سبيل التجسد منها من محل كون الماموم المتقدم متم هو نفسه مسافر من وجب له اعاده نقطه يتبع امامه في اثناء ايضا ان الماموم الامام كما نواه امام لو شرطنا مثلا انه لان لم يدروا انه لن يدروا في الصلاحين ان تقول ضائله لماذا الحكم المخالفة لي الإيمان آآ آه... متنية ايضا لو ان المسافر اذا نوى الإثنام عمدا او جهلا او تأويلا او سهوا ثم قصر عمدا فالصلاة حينئذ تبطل لماذا؟ قالوا لانه مشهور مقيم يقصر صلاة عمدا ويعيدها سفرية لا لاحضرية وان قصرها سهوا عما دخل عليه من نية الإثنام كان كأحكام السهوة الحاصل للشخص المقيم اللي سلم من ركاته ثلاثة او اذا اتم امام بعد ان قرر انه سيصلي صلاة قصر نوم ساكر يعني الامام نوى انه سيقصر وصرع فيها بشأن ثم عدل عن نية القصر واتم في اثنان الصلاة عاما وماذا يلزمه قالوا عليه اعادة الصلاة من جديد لماذا قال لانه قال فما دخل عليه من نية القصر وصلاة المأموم ايضا تبطل كبعا لبطلان صلاة الامام صلاة المأموم تبطل مطلقا سواء داء كمع يعني اتبعوا انعلان هي او تغير النية, النية او لم يتبعوا وسواء كان المأموم مقيم او مساكل وسواء انه المأموم القاصر عمدا او غير عنه ولو فعل ذلك سهيا او جاهلا لان فعله غير مبتل يعيد في الوقت فان فات وحتها, وحتها فلا اعاد والحقق ان هذه المسائل قرنانا الطلابا استند فيها الى قضية النيه وانا الامام قد يحول صلاةه ولا يشعر به في المأموم من يحول ولا يشعر به المرة ثالثاً من المسائل الواقع يعني تقص تقصين المصنف رحمه الله لما بيقول وصدق نعمون ولا يذعنون وسلم المساجد بسلامي قال إن الضمير في المعمون يودع على الإمام المساجد يعني لو أن الإمام المساجد أحرم على الخاص ثم قال من اثنين استغرب أو جهل يعني أحرم عليهم وخيابسه جاء الركع بعد ااا شقتان الركع ثانية قام سواء كان قيامه سهعا او جالا فالنهم هنا يلزم ان يسبق به لي ليرجع فيه فان رجع عليهم سجد للسان وصحق بالصلاة وان كماذا ولم يستمع له لم يتبعه كما اذا قام لقامسه كانت اعتيام الى الرقع القامسه الصلاة بعيد بل في هذه الحالة يجلسون الى ان يفرق ثم يتبعه يعني ثم التنقاذ معهم الصلاة بعد ذلك يجلسون من فراغي أو كان المأموم مقيم أو مصير وإذا سلم سلم المسلم ولا يسلم قبله إذ يقوله على المتابعة هو لا يتابعه في مسألة القيام الزيادة أو مسألة الخانة اللي حصل في القيام والزيادة لكن المتابعه في ينتظر حتى يسلم خير لأن الإمام لأن المأموم دخل الشلاة بلية متابعة الإمام ثم بعد ذلك يقول المقيم لياتوا بمضاقي علينا الصلاة فجدًا لا مقتدًا بأحد يمتنع بطلاء بإمامين في الصلاة واحدة إلا بمسألة الاستخلاف كما تقلق والإمام يلزم أن يعيد وحده الوقت السابق دون المأذونين عيثه لم يحبش في الصلاةهم ولا المجام لم يتبع هنا مسألة أخرى تتعلق بالنية والخطأ في النية لو إن الإنسان صلق فالتقارن يظنونهم على صفر شخص دخل وجد جماعة يصيرون فنوى الصلاة معهم ظنا منهم أن القوم مسافروا بعدما دخل في الصلاة تبين أنهم قوم مقيمون واثلما تحدث كثيرا في ماكن السفر وفي المطارات والموار ونحوهم أو دخل ولم يظهر لهم شيء الذي يظهرون يعيد أبدا إن كانت ذاكي المساجرا لمخالفة ربية إجماره أنهما دخل ووجدهم يصيرون ظنا منهم أن يصيرون فهنا لم يظهر له شيء يعيد الصلاة أيضا قالوا لماذا قالوا لأنه إن سيلا من الركعتين خالفه في يعني كمية وفعل وإن أتم وقد خالفه مية وفعل يعني بالفعل أتى بخلاف ما يأتي به الإيمان هذا إن ظهر خلافه أما إذا لم يظهر شيء في هذه الحالة إن لم يظهر شيء على وجه البطلان اهتمان المخالفة المذكورة فقد حصلت فكرة الصحة وهو يستلزم البطلان ومثلوم قول المصنف وإن كان مسجرًا أنه لو كان الداخل مقيم لازمه حينئذ ذي الإكمال ولا يضر قومه على اتلاك ظنك لموافقتيني للإنهام كمية والفكرة انعكاس الظن بقى على المسألة السابقة على غير وضع الصحة المصنف يقول فيها كعكس فالعكس هناك الظن باعتبار متعلقه يعني الموضوع ان الظن هنا مسابق والمعنى في الكلام ان المسابق لو ظن القوم مقيمين فنوى الابنان تتبين انهم على السفر او لم يتبين له شيء ينزمهم اعادة واجهار واما ان كان الظن مقيما فلا تبطل صلاة للصورتين لانه في الولد انكشفت امر من إن الوافق له ثمية والفعل ولان غاية الناس الثانية انه مقيم صلى الحصر. لو ترك الإنسان نية القصر نية الإتماد يعني الإنسان دخل في الصلاة بلا نية لا نية قصر ولا نية إتماد بأنه صوته الظهور مثلا ولما تعرض نية لها القصر أو إتماد فقد وضع في ذلك تراغب من كل نجاة قلت صفر الصلاة أو تعطل فعلى قلب الصحة هل يمكننا قيل عن واجب الإتماد وقيل عن واجب صلاة لا بعينها أي إن صلاة عرضا أجزاء وإن صلاة أجزاء وإن صلاة على جعبين أجزاء ولا إشكالة وفي قولين أفضلها ترغب في المزاق أخيراً فضع المصنف هذه المثالة بطائفة من أجاب السفر أنه هو يندج من الإنسان أن يعجب العوضة الوطني وأن السفر كما نعلم أبنائنا الطلاب قطعة من العذاب والمرأ في كل سفر قد يتعرض أهله لمكاعد والمصاعب ينبغيناه التعجيل بالعوضة كذلك يعني إحنا في هذه الأداب المصنف لم يتوسع فيها ولكن توسعنا فيها من ذلك جيان هذه الأداب كذلك يستحضر المسافر أن يستطيع معه الهدية على قدر استطاعته وعلى قدر حاله لا سيما إذا كانت السفر قويل لأن الهدية فيها تطبيب للقلوب وإزالة للشحناء ويستحضر أن يقبل الإنسان ويثير عليها سواء كانت الهدية للقريب أو للبعيد وورد في هديث سناده الحسن عند أبي يعلم بين قيمة الصنع والشعط والإخلارية الأجد المفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهاجم التحابع كالهدية من أعلم سبب من أخزاب المودة والتحابع بين المسلمين كذلك أبناء النقلاب استحضر الإنسان المسافر أن يدخل بيته الدوحى ولا ينبغي أن يتوقع أهله ليلا لألا يتخونهم إلا إذا كان عندهم علم بقضونه ولا يختم عليهم في الليل إلا إذا أطاروا الغيبا إلا إذا كانت هناك حاجة إلا إذا كانوا من المسافر المعتاد أن نبلغهم بذلك أخبارهم بواحد قدومي لا سيامة الحمد لله وسائل الصلاة فانا وسريعة إن الإنسان يقولون أنا جاي في التوتير في, في مساعة القدوم على الآن في الليل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جابر أنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليه قالوا من الحكمة لذلك ما ورد في الرواية اخرى اه حتى تبطلوا ليلا العشاء لكي تنتشف الشعقة وتستخدم المغير يعني اه المرأة تستعد لاستقدار جوها وذلك من المستحبات للمسافر انه اذا عاد من سافر ينظر الى اخر المسجد بيتي او لحيي ويصلي فيه ركعتين قبل ان يدخل بيته لان بيت الله حق مقدم على حق البيت ويفعل ذلك اختلاعا للمكتفى صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث كعب المالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ للمسجد فصلة في ركعته بعد ذلك أبناء نقضاء نتكلم عن موضوع جمع الصلاة وتقديمها للمسافر والجير المسافر الجمل لم أسباب عدة قالوا انها ستة أسباب السفا والمطر والوحيد مع الثلما والمرض وعرفة والزلج المصلف تكلم عن الأرباع الأوائل ويذكر إزاقه محلو ويذكر الفوف وفي صلاة التركمة صارت في فصل أو في باب المستقبل وصدق النظم حيث قال ذاب الجميع وقولوا عرفت وسفر ومطر مزدلفا ونجمع الظورين يوم وقتا يسلك الجميع ويجمع الغرفة وتركوا يندب الحال السفر فنذهب في علمن ليلة المطر والجمع معناه أن يجمع المسلم التقليل بين الظهر والعصر في وقت الظهر ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت النهار هذا جمع التقليل جمع التقليل بين الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء لكن الشف ليس فيها جمع مطاقا والحكم الأصل في الجمع الجواز عند وجود المشقة ذات عن الفرش لكن الأولى تركه إذا انتقل هنا مشقة قال المصنف رحمه الله ورخص له وعنى أنهاء في لون تعود على المستجد ورخص له جمع ظنرين ببر مني. وإن قصر ولم يجد بلا كره فيها شرط جد لترك أمر بمنجل ذلك به، ونوا النزول بعد الغروب وقبل نسخرار أخر العصر، وبعده صير فيها، وإن زالت راكباً أخرهما، إنها نسخرار أو قبلهم، وإلا ففي وقتيهما، فمن لا يضبط نزوله، فك المبطون ليس صحيح في علمه. وهل العشاءتان كذلك تأويلان وقدم قائف الإغناء والناقض والميت وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونثل عنده فجمع تعادت نيتا في الواحد المسألة هنا الأولى مسألة جمع السلطين في الدر المساكل سواء كان رجل أوضع راكب الماشي عن المعتمد يوخص له بيها كراه أن يجمع الغمرين لمشاقة تتعلي كل من هنا في أول الوقت المختار بسبب مشاقة السفر مشروط الآتي في ذلك الهدف الشرط الأول أن يكون السفر مباحا وليس محرما ولا مكروم الشرط الثاني أن يكون السفر بري لا بحريا يعني رخص الجمع جمع في, في السفر البري فقط الله تعالى ورابطهم في الأرض مهدى النظر عن كل السفر طويل أو قصير لا يجب الجمع في السفر مطلقا حتى ولو كان السفر قصير والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواسعي المعنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه علي السفر يخر الغبر إلى أول وقت يعني إلى أول وقت العصري يجمع عيناهم ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها بين العشاء بين يغيب السفر وقالوا هل اشترط له مسالك الجد في السفر المصنف رحمه الله وغيره يرون ان له ان يجعل هذا الجمع حتى ولو لم يجد به السير يعني يشرع السير فعلا ويكون السير جابا وهذا مذهب او مذهب عليه ابن حبيب ورؤيه الموطا في, في غزوه تبوك عن ابي براء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القري والعصر في سفره لا تبوك في الحديث جواز الجمع في السفر لم يجند بين السفر يعني نجمع النبي عليه الصلاة كان وهو نازل غير سائر ما كتب فيه كتاب يا خطر يقوم الصلاة ثم صرت. يعني فيه حجة على من قالوا من السفرات الجد. المدونة هنا إن المسافر لا يجمع ذلك إلا إذا كان قد جاد بين السائرين لإدراك أموره. ولو لم يجمع هذا الجان على فاته والأمر الذي حاول إدراكه. قول الإمام رحمه الله لا يجمع الرجل بين الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يجد به السير، إن جد به السير جمع بين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها، ثم يصليها، ثم يصلي عشاء في أول وقتها، ويؤخر المغرب حتى تكون في آخر وقتها قبل نعيب الشفر، ثم يصلي عشاء في أول وقتها بعد نعيب الشفر. هنا أبناءنا القلاب يقول أن بعض الضفاق قسم المسافر إلى أقسان هذا الكلام الإمام سباشي رحمه الله يقول أن المسافر طار تزول عليه الشمس وهو نازل أو راجل وفي الحالتين إما أن ينوي النزول بعد المغرب أو ينوي قبل السراري أو ينوي بينه قال فإن زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الرحيم والنزول بعد الغروب فيجمع العصر قبل ارتحانه مع الظهور لأنه وقت ضروري بالعصر فيعتفر مقاعونا فيه لمشرفة النجول هذا إذ زالت عليك فنه والرنازل ونوى الرحيم والنوى النزول بعدها قبل الاسفار فحيناه لا يلزمه الجن لن يسل الظهور قبل ارتحانه ويؤخر العصر وجوبا لمزوله فيوقعنا في الوقت المختلف بعد دخول وقت الاسترار وقبل العروب يناجم من نشل الظلم ويخير في صلاة العصر إن شاء جمعها مع الظلم هذا مشهور مشعاره الإمام المعشيغة خلال الله وإن شاء أخرها لحين النجول وهذا اختيار الإمام اللي أخبره رحمة الله تعالى عليه الجمع وابناءنا الطلاب له عدة صور عن صور الجمع أبرزها من جمع تقديم ولا متعالى ولا مشروط جمع تأخير ولا متعالى وهناك نور من الجامع اسمه الجامع السوء شروط جمع التقديم جمع التقديم معروف شرطه انه هو يقدم الظورم على العصر او نغرب على السوء لما التأخير عكسي الشروط جمع التقديم اولا ان يقرر النار الاتخان من هذا المكان قبل بكل وقت العصر اذا جمع ونتج ولم يتأتى له الرحيم حتى دخل عليه وقت العصر الطول المعتمد أنه لا يعيد الصلاة وقته مين أن تزول الشمس عليه حالة نزوله من المكان الذي ينزل فيه النصف من الصراحة يعني تزول الشمس عليه الفعل وهو في نازل في مكان ثلاثة أن يكون عازما على عدم نزول قبل الغور يعني يكون نويت أن أنزل بعض الغور ان نزول قبل الافطار فرض راس وان نوى النزول بعد الافطار وهذا العود كان مخير ان شيخ البلد لعص وان شيخ الشرط الرابع ان ينهي الجمع عند صلاة القوري عند الراجع هذا بالنسبة لجمع التقديم لكن بالنسبة لجمع التأكيد صور ان غسال زادت عليه الشمس وهو راكب غير نازل ماشي يصير فيبوز له ان يؤخر الظهر وان نصليها مع العاصر وش زوال الشمس على المرء ووسائل وان يكون نعوية نزول في وقت الاسفراء القنون وان ينوي تأخير صلاة الظهر عن واختها ويجمعها مع العاصر هذا من نسبة لجامع التقديم وجامع التأكد ونسبة للجامع الصوري هو ان نزل بعد اللغري او كان يعلم هل ينزل قبل الغروب او بعده. ولا الشخص اللي يسموه من لا ينضبط وقت نزوله يكون غير معتاد السبب او مع قوم لم يحدد لي وقت نزولي لان احيانا الواحد مسافر مع رفقا لا يعلم عن التوقيتات شيء وهم ليهم تحديد النزول وصعود لاخذ ذلك ولا محددين او محددين ولم يكن هو على علم باوقات الصلاه لذلك البلد, البلد او لذلك الوقت هذا كله لو جلت عني سجل الوراق وان في هذه الحالة يصلوا ظهرا قبل ان يرتقي ويصلي العصر في وقتك. يعني المعنى يصلي كل الصلاة واحدة في وقتها الاختياري ويجمعها اللي مع معا الجن بحيث يصلي الزطور في اخر وقتها صمات ووقت العصر في وصولي <تصفيق> يصلي في اول وقت الدليم على مشروعية الجن مطلقا لان لفقد كله تقسينات صور الجن الدليم المطلق على مشروعية الجن حديث ابن عباس رضي الله عنه من قال إلا أذكركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم السفق قلنا بلى قال كان إذا زاعت الشمس لو الشمس في منزله جمع بين الضغر والعصر قبل أن يركبه وإذا لم تزرق لو في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل جمع بين الضغر والعصر وإذا حانت لو المغرب في منزله جمع بينها وغير العشاء وإن لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل الجماعة بينهم في حديث اخر او في رواية حديث سيدنا عنس رب الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتحل قبل ان تزير الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهم واذا زاغت صلى الظهر ثم راكبا في رواية قال مسلم رحمه الله ان النبي عليه السلام كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الطورة حتى يدخل أول, اول وقت العصر نجنا يجنع هذه رواية الثانية هي دليل على عدم التأثير بنا جمع بالتقديم لكن الرواية اللي ذكرناها نقولها عن سيد نانس ورواية ابن عباس والجرداني فيها دليلنا على مطلق الجرد مسائل اخرى تتعلق بالجرد غير المسافر الوى الجمع المبتول والجمع للصحية الجمع للصحية هو الجمع الصغير هنا الخط ليس ليس مختصا على المطول فقط بل كل من تلحط ومشحصها بالوضوط او القيام الصغير ولكن الجمع للمرض ارفق رشدا لماذا؟ قالوا لان المرض سواء كان بقى بالبطني او نحو ذلك احوت الى هذه الرخصة من عيدة فهذا يكلع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر ويزمع بين العشاقين عند غياب أسفر وهنا هذا الجمع أبناءنا الطلاب صمي صوريا لأن صورته صورة الجمع يعني هو شكل شكل الجمع وإلا فكل واحدة من الصلاطين صليت في وقتها فيواخر الظهر إلى آخر جزء من وقتها فيوصليها دي ثم يكون وقت ال... قد وقت, وقت العصر فيوصليها في أول جزء من وقتها فالصورة هنا صورة جمع ولكن الحقيقة ان الصلاتين صليتها في وقتين يعني ودم عشاك ليه اي سوري فكش من اصناف الجمع السوري ايضا الانسان الصحيح المقيم انه الجمع دورا وعصرا ولو كان حيا من اي سبب من اسباب الجمع وقالوا بالتوازن انه لم يخرج احدى الصلاتين عن وقتها فالاوقع كل منهم في وقتها الا ان فضيلة اول الوقت ذاتته بخلاف المسافر وصاحب الى وزرة فضيلة اول الوقت ومجدت لحقه وهذا الدليل من حديثنا عبدان صلى الله عنه وارضان قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغبر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير فوقر ولا مطر وهذا الجمع عنه حمل على الجمع السوري حمل على الجمع السوري والحديث سبق ذكره ولفظ الوارد هنا لفظ الإمام رحمة الله تعالى عليه مسالة جميع النسائين مثل الزغرين في نفس النسائل يعني على القول بالمثلية نقول هل المسافر اذا غربت عليه الصلس ووسائل المؤخر المغرب المسالية ما عيشت في وقتها بلعنى ان يبنعهم جميع تأخير المسنف الأفاق اللي في تأولين في النسائل وارضم الشراح على النقل وخصب أضحي ان الشخص اذا غربت عليه الصلس وهو نازل فالحكم من منزلك عليه الشمس هو نازل يعني يقدم يأخر ويطيئ بمثل الكجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاسرار وما بعده للكجر منزلة السرار اذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى الرحيل والنزول بعد الكجر يجمع العشاء مع النغرب قبل ان يرتاح أو... ونوى الرحيل والنزول في الثلث الأول واخر العشاء وجوبا الى نزولين وانما الرحيل والنجوم بينوما يقير في العشاء انشاء قدمها مع النغرب وانشاء قره الى النجوم او ان الامر ليس على هذا النحو فلا يجمع الصلاتين جهان من الاحوال بل يلزموا ان يصلي كل صلاة في وقتها لان وقتهما ليس وقت الرحيل في فيها تأوي في مسألة جمع ابناء نقطلاب الشخص الذي يقشى الاغناء ويقشى الهم النافضة ثم الشيء الإنسان خاف حدوش الإغماء أو حدوش ثمة شريدة مرعدة أو ميت يعني دوخة عند العصر أو عند العشاء، فحينهذن يستحب له أن يقدم العصر أول وقت ويقدم العشاء عند أول وقت المغرب على التقديم يدور بين الجواز والاستغلاب والمشهور واستغلاب إذا قولت نيوز ابن عبدالسلام يرى الجواز والشمة لنا مقيدة بالفمة الشريدة لأن الفمة ذي الشريدة يتمكن معنا من الأداء كذلك خائف الإغماء وخائف الضوخة لتقدم الإسفانية عن الأولى ثم لم يخصوا ما خطاه عند الإسفانية أو المسافة قدم الإسفانية عند الأولى تقديم واجب أو تقديم جائب في زوال الشمس عليه نازلا ونوى من بعد الغروب أو في الإسفار ولم يرتحل لأمر المال تقتضى لذلك أو من غير أمر أو ارتحل قبل الزوال ثم غرق الزوال راكبا ونزل عند الزوال ونية وعدم الارتحال فانهم يعيد الصلاة استخداما للمسائل الثلاثة المتقدمة في الوقت المختار والله تعالى أعلم بعد ذلك تكلم المصنف عن جمع الصلاة للأعذار الأخرى من المطر والقمة والطين ونقو ذلك وذكر هنا صفة الجمع كيف تتم عملية الجمع قال رحمه الله في لجمع العشاءين فقط بكل مسجد منطر او تين مع ظلمة لا تين او ظلمة اذن للمغرب كالعادة واخر قليلا ثم صليا ولا ان الا قدر اذان منخفر لمسجد واقامة ولا تنفل بينهما ولم يمنعهم ولا بعدهم وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولن نترك حين يمس ليلي المطر بعد الشروع لا انفرعوا فرع للشفق إلا بالمساجد ثلاثه ولكن حدث الصبر بعد الأولى ولا المرت ضعيف في بيته ولا مستراح بناسيد كجماعه لا حرج عليه هذا النص ضمن الطلاب ويشمل على الجمع لغزر المطر وغنى وكينا نحو ذلك على صفة الجمع ويجتمل على أصناف أخرى يحقق لهم الجمع أو لا يحقق مسألة المطر الزمق من الزواهر الطبعية المعروفة يرخص الإنسان في أن يجمع النغرض والعشاء ظنع تقديم لكل المساجد سواء كانت المساجد صغيرة أو كبيرة تقامتها الجمعة أو لا تقامتها بسبب المطر المستمر أو المطر في المتقطع أو بسبب الطين وزنة الشديدة لا مجرد طين فقط أو مجرد وزنة فقط يعني مطر مستمر أو طين عزلة في الليل ولكن لو إن غي طين وليس وزنة أو وزنة وليس طين أو مطر غير مستمر مطر متقطع فهنا لا مجال لهذه الرخصة صورة كما أو كيسيتو إنه مؤذين صوت المطر في الوقت بالصوت المرتفع العادي بمكبرات الصوت ويرخل المغرب قليلا ثم تصلى ثم يؤذن العشاء أذانا ملتفضا صحن صحب المزج المزج ويقام أو تقام الصلاة ثم يصليها ولا يقصد بينها بشيء إلا بالقدر الذي يؤدى فيه الأذان المتفض وتذلك الأقامة الملتفضا ولا تنفصل بين الصلاتين. من المحتمل متعلقة بهذه المسألة أن التنفل بين الصلاة غير مشروع لان لو التنافس لا لو الى ش... لو تاخير الجمع للتنافس لكنه العشاء في وقت افضل لكنه وقع وتنافس في نومه لم يمنع التنافس ولا اثر له على الصلاه يعني التنافس لم يؤثر له على الصلاه ولا ينقص او لا يقل نقصان التلف ولا يوافي له على الصلاه ولا يمنع الجل ايضا يتنافس المرمى لأن القصد من الجمع أن صلاة وقت الظهر والنفسي يفوت هذا الأمر والرخصة لو في الجمع للعودة إلى في أسرع وقت والتنفس بينما يمنعه وذكرنا على مشروعية الجمع الحديث مع علي بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المديرة سبعا وثمانين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الروايات كميات الغير خوفا ولا سببا سورة أخرى من سورة الجمع اللي هو الجمع الإنساني المتارك بالنغرب هذا الجمع إنسان لم يكن هذا صلاة بالنغرب يعني ما صال المغرب وحده أو في جماعة معينة في مسجد آخرين أو في البيت ثم نخل المسجد فهريون وصدقون العشاء عجبهم وصدقون العشاء فلو يوجد لو أن يقل في الصلاة بالإشاء أي كان يدرك معهم مراكعة فأكثر يقضل الجماعة على ماذا مدونة لاتفاق بنية الإيمان ولا يقال هنا ان نية الجمع تقوي عند الاولى وقد فاتم حلوها بفعلها من غير ان ينوي الجامعة وذلك انه ادرك فضل الجامعة ولو بركها يعني هنا انسان صلى النور ويغلل في العشاء انتظونه فيحضر معه الجامعة وما خضرش الجامعة معهم بالمسجد ولكن لا بأس عيقا الانسان ما تكف في المسجد بسبب المطر او الزمه يوجدنا الجامع بسبب المطر فان كان لا يخفى من المسافه الزائده الى المسجد في سنة المطر ولكن اذا كان الشارع لا يخفى فيه قط من يعني انصم ومتك في المسجد واثق عليه الناس يصلي مع الناس اذا كان بسبب المطر او 33 او لا غير ذلك المتك في المسجد وان كان ما في المسافه دي بالنسبه له هو لا يخرج ولا, ولا يغادر المسجد لكن يصلي معهم من باب ادراك الجماعة خصوص الاعتكاد من المسجد لتحقيق دي الدركات المرجوة في قطور الجماعة فلو لن يغنىه في الصلاة في الجماعة لن يغنىه في الصلاة في الجماعة الفاتح كثير وهو اعتقد, اعتقد في المسجد الجنازة عشان يحصل ثواب كبير كمان من الغريب ان يكون في المسجد ولا يصلي في هذا التوقيت هل يلزم انساء قطع الصلاة السبب وقتها المطف مسألة مهمة يعني لو أسلموا الجامع المطر دخلوا في الصلاة شرع في الصلاة مسارة في المغرب قطع المطر قطع الجامع ولا لهم أن يواصل الجامع ويصول النغر ويصول النغر ويصول العيشون وذلك لأن هذا الجامع بدأ لي في وقت انتهت في الشروط وانتفت عن الموانع. فما نتج بعد ذلك من بمقطاع المطر يضر أو لا يضر قالوا انها ذلك لا يضره ولا يؤثر عليه لانه بالفعل لما شرع في الصلاة شرع في الوقت وجد له فعل ذلك فهنا يتم وضع الذي صار عليه لانه لا يؤمن عودة المطر والحين ناء ذي لا تنظم اي اعادة حتى ان عاد ان لم يعد المطر كل مصنف رحمه الله عندما يقول وجازل من لمنكرم يشير الى حالة ان اذا جاء المنكرم اجرام قطار من صلاة العشاء أو او شاقه ان يقرأه من القوص انه يجريك شرد ليس من حقي ان يصل العشاء والاخر في المسجد ليس من حقي ان يصل العشاء في المسجد مخالب انه ليس من حقي الصلاة الان لان, لأن الصلع الحامل على الجواز الجامع هو تحصيل فضل الجماعة وفضل الجماعة فاته فعليه منازم ان يؤخر الاشياء حتى يصليها في بيتي او غيره إذا وجدهم فراغ من صلاة العشاء فكما لا يجوز لو أن يجمع لنفسه لا يجوز لو أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد لما فيه من إعادة الجماعة بعد الصلاة الراتب أو بعد الإنم لكن استثناء من ذلك المسجد الكلاثة المسجد الفرام والمسجد المريض والمسجد الأخصص أن لو جاءهم وقد صلى النغرب والعشاء وهو قد صلى النغرب ولم نجد معهم العشاء وكان هذا الوضع فيه أحد المساجد الثلاثة في هذه الحالة لا يؤثر فيها العشاء للشفق في ظل يصلي فينا وأن صاري حتى ولفدته جماعة العشاء لأن المساجد الثلاثة لها فضل أو مزيد فضل عن غيرها من المساجد فيغضر بأن يصلي فينا قبل نغيب الشفق لفضلنا كما عذر لتركة فضل الجماعة أي مسالك زوجة صاري الجامع بعد الشرق المغرب أو بعد الفرق منها إذا وقع المطر بعد الشرح في صلاة المغرب بالشكل العادي يعني شرعوا في صلاة المغرب على الوضع العادي ثم وقع المطر أثناء الصلاة أو وقع بعد الصلاة ما الحكم هنا إذن؟ قالوا إنهم لا يجمعون يعني نية الجمع قد فاتت بناءنا على أن محل النية في أول أي أولى فلو جمعوا لا شيء عليهم يعني الأصلين هم نخروا في صلاة المغرب ولكن نزل المطر حالة لا يحق لهم ان يجمعوا او ان يعيون نيته من الجمع اثناء الصلاة فمن الشرط في جواز الجمع نيته قبل مباشرة الصلاة الاولى فاي نية تجدد بعد ذلك ليست كافية وهذا بناء على ان طاوي بان النية تجيب عنه الاولى الجمع للمرأة والضعيف والانسان منفرق في البلد المرأة لا يحق لها التجمع هذا الجمع انها غير مطلبة اصلا من الجمع والإنسان الضعيف لا يخط له أن هذا الجمل في بيتي لأن هؤلاء لا ضرر عليهم عدم تغيير الجماعة كذلك الإنسان المنفرف في مسجد لا يجمع بين العشائين إذا كان لا ينصرك منه بل ولو كان سينصرف منه إلى منزله لأنه لا نشق عليه في إيقاع كل نفسه يعني صرف الجامع الجماعة يعني جمع يقفض الجماعة فإذا المنفرف لا يقفض له له إلا إذا كان إمام راتب لأنه إنا الإمام راتب أبدا كده وإحنا نذكرنا عنه يجمع وله وجماعته تحسب زماعة ونقل ذلك له مزية أو مزايا على غيره ونقل زماعة ليس عليه مخرج ولا نشقة لإنما يطاوى كل الصلاة يقطع وقتها مثل هذه الزوايا وأهل الربط إن قطعين من مدارس ونقل ذلك وأصحاب البيت الخير والنزبت طلب اللي من يسقرون ذخير المساجد بعض البنات هؤلاء لا يجمعون لأن العنا في الجمع وجود النشطة في الرجوع لتقسيس سرعة الحشاء وهم مش هيرجعوا أو يخرجوا راي تقسيس زي زي ما تكل في المسجد بل هم مقيمين في المسجد الأصلي الشيخ أبو علي المشناوي يشناوي رحمة الله تعالى عليه من علماء مالكية يفتي بأن آل المدارس يجمعون في المسجد الذي فيه مدرسة استقلالي والساكن دا يوجد من الجمع بها إماما قال لأنهم ليسوا في المعتكد مقيمين في بل في جوار المسجد فقط الإمام الذي عرفه رحمه الله يقول بالجمع جار المسجد بدون تقييد للتبعي وبذلك أبنائنا الطلاب لقد انتهينا من الكلام على أختام قصر الصلاة وجمعها أو عن أختام صلاة المسافر وما يتعلق بها صدق <تصفيق> الله تعالى لمن يقل رضا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته